رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أذا ما مثل سوف خرج حيا أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا كَلَمَحْسُنا انهم والشياطين هم لمن حضرا لهم حول جنن مجفيا ثم لمن نزعنا من نسل الشيعة ايهم ايهم اشد على الرحمن عنتيا ثم لمن نعلم بالذين هم اولى بها اصليا وان ك حسما قضية ثم نج الذين استقون ثم الظالمين فيها جفيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين كفروا قال الذين كثر الذين من آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا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 الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات قير عند ربك ثوابا وقير مردا